بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذب السمود وآذ بالقارئة فأما سمود فأهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عَذُفْ فَأُلِقُوا بِرِيحٍ صَرْخَرٍ آتِيَةٍ ثَاقِبَةٍ فَخَرُّوا عَلَيْهِ فَخَرّ هَؤُلاءِ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ أعجاز نخل خواوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والموت فكات بالخواطئة فعصوا, فعصوا رسول ربهم فأخذهم إِنَّ لَمَّا أَطْغَى الْمَاءُ حَامَلَنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَ هَذَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَيَّاهَا أَثْنُوا وَإِيَّاهُ فَإِذَا نُفِخَ ver ra ven sonri na fratuá da tun vaminati lo do aljiba nu va dukata dakatada Fa a ايته والملك على ارجائها ويحمل ارشا ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ يومئذ تعوضون لا تخفى منكم خافيه فَأَمَّا مَنْ وُتِئَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ أَلِيٍّ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا أَنِيءَ أَمَّ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَوَالِيَ وَأَمَّا مَنْ وُطِئَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا إِثَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَضَاءُ نيمانيا هلك اني ثنطونيا خذوا فغلوا صم من جاء ثم في سلسلات زرعوا تتبعون ذراعا فسلكو هو كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يعض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام الا من غسل ولا من غسل لا يكونه الا قَلَا أُقَّمُ بِماَا تُبَصِيرُ نَو وَمَا لا تُبَصيدونَ إَّهُ لَ قَوْلُ رَصُولٍ كَرمِ وَمَاهُ وَماَاهُ وَ بِقَوْل شَاعِرٍ قاللًَا مُ مِنْهُ نَولَا بِقَوْكَاجٍِ وَللَماَا تَفْذَكَّرُون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض نقوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الواطين فما منكم من عذن عنوح أجزين وإنه هِيَ تَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْعَذَابِ لِلْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ